ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله نزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهم ما لا تعذرونهن ان ينكحن ازواجهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضى بينهم بالمعروف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 وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيت بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير